وَقَا الذي شتَرهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِ إمَثْوهُ عَسَاءَم فَعَنَا عَسَاءَّم فَعَنَ أَْنَ التَّخِذَهُ وَلَندَ وَكَذَلِكَ مَكََّ لوسُفَ فيِي الأوْرضِ وَلِنُعَِّمَهُ مِنْ تَأول الأحَندف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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدَّت قميصه من دُبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يُسجن أو عذاب أليم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 فلما رأى خميصه قد من دُبُرٍ قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم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 وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شعي ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟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 وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَبِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قالوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وقال الذين نجوا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات